السماء ولولا البهائم لم يمطروا رواه ابن ماجه وعن عائشة قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين, حين بدى حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخارا مطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو, أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشى الله سحابة فراعةت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى فلما راى سرعتهم إلى الكني ضحك حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مبارك كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وعملًا ما زلنا في شرح كتاب منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم في كتاب الاستسقاء ومناسبة الباب ظاهرة إذ أن الاستسقاء من الصلوات المسنونة وليس من فروض الكفايات تقدم الإمام رحمه الله في الأبواب التي تقدمت فروض الكفايات والآن أتى بالاستسقاء الذي هو سنة كما سيأتي إن شاء الله الاستسقاء طلب السقية كالاستصحاب طلب الصح فهو طلب السقي الماء من الغير إما للنفس او للغير واصطلاحا طلبه من الله تعالى طلب الاستسقاء من الله تعالى طلب نزول المطر من الله تعالى على وجه مخصوص عند الجدم والمراد بالوجه المخصوص أي صفة ماذا؟ صفة الصلاة أو سؤال الله تعالى انزال الغيث الغيف عند التضرر بانحباسه قد يشرع الاستسقاء لانحباس المطر قد يشرع الاستسقاء لانحباس الماء الذي في الأرض أو أن يغار الماء في الأرض فيصبح بعيدا ولا يمكن الوصول إليه ولذا قال الله عز وجل في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا واضح من معاني الغور هنا ماذا أن يكون ماذا بعيداً لا يستطاع الوصول, الوصول إليه قال ابن الملقن رحمه الله وأعلم أن الاستسقاء أنواع أولها الدعاء بلا صلاة فيرفع المسلم أو يرفع المسلمين ماذا؟ يرفعون ماذا؟ أيديهم طلباً لنزول المطر فيكون هذا الدعاء بلا صلاة ولا خلف الصلاة الثاني الدعاء في ماذا في خطبة الجمعة طلب الاستسقاء في خطبة الجمعة قبل صلاتها وهذا مشروع سيأتي الثالث وهو المقصود بالصلاة الاستسقاء الاستسقاء بركعتين وخطبة على هيئة ماذا على هيئة صلاة العيد كما سيأتي ولا شك أن الثاني الذي هو الخطبة في الجمعة أفضل من الأول والثالث هو أكملها والثالث كما قال هو أكملها وسيأتي أنه خالف فيه الإمام أبو حنيفه رحمه الله قد يكون الاستسقاء من كل واحد من الناس من الإمام والمأموم بل حتى يكون الاستسقاء من الكافر والفاجر وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم تارة بدون الصلاه صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة واستسقى صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الجمعة في خطبتها واستسقى صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المصلى وصلى الصلاة المعروفة التي هي الصلاة ماذا الاستسقاء، كما سيأتي قال رحمه الله باب الاستسقاء، ولم يقل باب صلاة الاستسقاء، لماذا ليبين أنه يشرع الاستسقاء صلاة معروفة ويشرع في خطبة الجمعة ويشرع من غير ذلك كأن يرفع المسلم يديه أو يرفع مثلا أهل المسلمين المجتمعين أيديهم للدعاء بماذا؟ بأن يسقيهم الله عز وجل وقد سار على هذا الصنيع قبل الإمام البخاري فقال كتاب الاستسقاء ولم يقل كتاب صلاة وكذا الإمام النسائي رحمه الله حكم صلاة الاستسقاء الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول صاحبي أبي حنيفة محمد بن حسن وأبو يوسف وهو قول الظاهرية ان صلاة الاستسقاء مشروعة عند الجدب وقحط المطر وأنه يسن أن يخرج الإمام وان يخرج الناس معه للمصلى ويصلون ماذا ركعتين ويخطب فيهم بينما ذهب الإمام أبو حنيفه إلى أنه لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج لها قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا استسقى على المنبر يوم الجمعة ماذا والحديث في الصحيحين وأما ما عداه عندهم من الأحاديث فيرون أنها حادث ماذا شاذ وقالوا لو كانت صراته السسقاء ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الأحاديث مشتهرة قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج إلى المصلة وبرز خارج ماذا خارج, المصل... خارج المسجد وصلى بالناس الصلاة المعروفة ولذا قال ابن قدامة والسنة يستغنى بها عن كل قول نعم جاءت السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة يستغنى بها عن كل قول قال الباب الأول الباب الأول لم يترجم له المؤلف بعنوان أو ترجمة ولعل المناسب يقال فيه سبب ماذا سبب الاستسقاء والسنة في الخروج للإستسقاء ثم ذكر حديث بن عمر في حديث أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين السنين الشدة ونقص الثمرات والفقر وشدة المؤونه قلتها ما يحتاجه الناس من المؤن تكون قليلة وجور السلطان ظلم السلطان عليهم هذا سبب ماذا؟ لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا, ماذا؟ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجول السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر أي الغيث من السماء ولولا البهائم لم ينطروا ولولا البهائم لم ينطروا هذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى رواه ابن ماجه في السنن قال البصير في مصباح الزجاج رواه الحاكم ابو عبد الله الحافظ في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الاسناد حديث صالح العمل به وان كان في بعض رواته اختلاف اختلاف كبير في من رواته ابن ابي مالك وأبيه قد ضعف الابن ولم يضعف الأب والعلماء في كلام فيه ابي في الابن والاب كلام طويل لكن الحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي وحسنه الشيخ الالباني نعم والحديث دليل على خطر ماذا على خطر نقص المكيال والميزان والمراد به عموم ماذا ليس ذات المكيال والميزان وانما هو ماذا الغش والفساد ماذا في البيع والشراء والاتجار لكن خص الميزان والكيل ماذا لانه كان هو الغالب المشهور في زماني وان ذلك سبب لماذا لشده لشده ونقص الثمرات والفقر وجور السلطان وأن منع زكات الأموال نسأل الله الآفية هو سبب في منع القطر من السماء فإذا منع الناس زكات أموالهم الواجبة كان ذلك موذنا ماذا بحبس المطر وانقطاعه عن الناس نعم ثم ذكر الحديث الآخر حديث عائشة قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحوط المطر والمراد هنا أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما اصابهم من أمر مكروه وهو قحوط المطر والمراد بقحوط المطر هنا انحباس المطر وانقطاعه انحباس المطر وانقطاعه وعن ماذا عن أوانه لأن بعض المطر إذا نزل في غير أوانه لم يكن نافعا ولذا ليست العبرة بنزول المطر إنما العبرة بنزول المطر في أوانه والمراد به نزوله في وقت الانتفاع به قد ينزل المطر مثلاً في الصيف فلا تنتفع الأرض به كثيراً لماذا؟ لأن الشمس سرعان ماذا؟ تذهب أثرة واضح؟ لكن نزوله في مثلاً في أوقات المواسم والوسم ما يسمى بالوسم أو في أوقات ماذا؟ طلوع الثمر لا شك أنه ماذا؟ نافع نعم قال شك الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر والمراد هنا ماذا؟ البروز والارتفاع وقد شكك ابن القيم في ورود هذه اللفظة هل النبسلم خطب على المنبر باستسقاء أو لا؟ شكك فيها فرأى أنه لا تثبت فوضع له في المصلى قيل المصلى الذي كان يصلي فيه العيد صلى الله عليه وسلم ووعد الناس يوما يعني عين لهم موعداً يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس يعني أول ما يبدأ ماذا من الشمس وحاجبها يعني أنه في أول وقت ماذا طلوع الشمس بعد ارتفاعها فقعد على المنبر فكبر وعند ابن حبان فحمد الله وأثنى عليه فكبر وحمد الله عز وجل وعند الطحاوي والطبراني فحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم ماذا؟ جدب هو ماذا؟ النقص والقحط واستئخار المطر عن إبان زمانه وهو ما ذكرناه فإن زم... للمطر ماذا؟ أزمنة ينتفع بها ماذا؟ الناس إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين أي أنزل علينا المطر النافع الذي يكون سببا للحياة ونبات الأرزاق وهي سبب لقوة بني آدم وقوة البهائم وأن يكون كافيا لنا مدة, مدة احتياجنا له ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه رفعه متى كان بعد خطبته جيد فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه هكذا رفع حتى ظهر ماذا بياض ماذا الإبطين وكان أبي صلى الله عليه وسلم إبطيه ماذا ذات بياض ثم حول إلى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس لاحظوا ونزل فصلى ركعتين فما الذي حصل في هذه السوره ان النبي ماذا خطب الناس ثم دعا ثم حول الرداء ثم صلى ليست الصفه ماذا المشهورة عندنا ثم حول الى الناس ظهره يستقبل القبلة وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه يدعو صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول أمطرت السماء وسالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن وهو ماذا؟ المكان الذي يتقون به ماذا؟ من المطر ضحك حتى بدت نواد جده صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه أبو داود وأخرجه الحاكم والبيهقي والطحاوي وابن حبان قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي وكذا رواه الطبراني قال أبو داود هذا حديث غريب وإسناده جيد أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وأن هذا الحديث حجة لهم فيظهر أن اللفظة هي ماذا؟ ليست مالك هي ماذا؟ ملك هي ملك يوم الدين طبعا ما يخفاكم مالك وملك ماذا؟ قراءتان سبعيتان قراءتان سبعيتان ملك يوم الدين ومالك جيد وقراءة مالك ما ابلغ قراءة مالك أو ملك. ها؟ مالك, مالك. او ملك يظهر ان قراءه ملكي يوم الدين ابلغ في المعنى ابلغ في المعنى سياده الملك زياده عن المالك كما يقولوا واكثر القراء يقراون ملكي يوم الدين اكثر القراء يقرؤون ملكي يوم الدين نعم. ينتبه لا ياتي القارئ في الفاتحه ويقرا هذه الايه بوجه اخر من القراء يقرا باقي الايه السوره ماذا على وجه مثلا حفص ويقول لا اريد ان اعلم الناس لا لا بد ان تكون دائم القراءه ماذا في الصلاة بوجه واحد او قراءه واحدة بروايه بروايه واحده نعم الحديث فيه فوائد اولها اجمع العلماء على ان الخروج الاستسقاء والبروز عن المصري والقريه سؤالا لله عز وجل بالدعاء وضراعة في نزول الغيث أنه سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء بعده قلنا أنه خالف فيه من؟ أبو حنيفة فقط إذا حكى بعضهم ماذا؟ الإجماع لكن هذا جمع فيه نظر نعم هل يلزم في الخروج إلى المصلى وإقامة صلاة الاستسقاء؟ هل يلزم ابن الإمام؟ الأكثر العلماء على أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام لأن هذا إنما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره صلى الله عليه وسلم وبإذن ماذا أصحابه وإذن الخلفاء ولذا في عهد أبي بكر وعمر لما استسقى الناس كان بإذن من الخلفاء في حتى في عهد عمر بن الأوز أمر الناس أن يخرجوا ماذا للاستسقاء والمذهب عند الحنابلة ما هو أنه لا يلزم إذن الإمام لا يلزم إذن الإمام لكن أقرب أنه يلزم إذن ماذا الإمام أو من يقوم مقامه هذا الحديث حديث عائشة يصرح في باب ماذا في الباب الذي سيأتي بعد قليل باب صفة صلاة الاستسقاء يصلح فيه لأنها ذكر ماذا صفة صلاة الاستسقاء ولذا في الحديث مسائل أولها مشروعية شكوى الناس حالهم لإمامهم ولأهل الصلاح فيهم شكون الحال وإنهم قد جاءوا ماذا قالوا للنبي ماذا شكوا له قحط ماذا المطر وتأخره يعني إبان ماذا زمانه استحباب جمع الناس طبعا وهذا لا ينافي التوكل شكوى الناس للإمام أو للرجل الصالح لا ينافي التوكل استحباب جمع الإمام الناس وأن يخرج بهم إلى خارج البلد قال ابن عبد البر هو ما ذكرنا قبل قليل أجمع العلماء على أن الخروج لسسقاء والبروز عن المصري والقرية جيد والتضرع الله وجل بالدعاء والذراع في نزقف إنه أمر ماذا مسنون لكن في محاكاة ابن عبد البر في الجماع النظر لكنه هو قول اكثر العلماء نعم ثالثها استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند ماذا عند طلوع الشمس لماذا لأنه قال حتى حين بدأ حاجب الشمس وقد أخرج الحاكم وأصحاب السمعة عن عباس كما يأتي فصلى ركعتين لم يخطب كخطبتكم هذه متى صلى حينما بدا ماذا حاجب الشمس ما هو وقت صلاة الاستسقاء وقتها وقت صلاة العيد وقد استقدم معنا أن وقت صلاة العيد من متى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ماذا أو قيد رمح إلى, إلى الزوال أن هذا وقتها لكن الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا هو أول وقت ماذا الضحى حين بدى حاجب حين بدى حاجب الشمس وإذا قال بعض العلماء الراجح أنه لا وقت لها معين وإنما هي بين الوقتين لكن الأفضل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أكثر أحكام صلاة الاستسقاء كأحكام صلاة العيدين أحكام الصلاة الأيدي وقد تقدمت معنا خامساً هل تصلى الاستسقاء في وقت النهي قال رجحنا ماذا أنها لا تصلى في وقت النهي أنها لا تصلى على الراجح أنها لا تصلى في وقت النهي وإن كان بعضهم يعدها من ذوات لأسباب لكن الصحيح أنها ليست من ذوات لأنها يمكن ماذا يمكن أن تؤخر عن وقت عن وقت النهي ولذا فالجمهور الجمهور والأكثر من علماء على أنها لا تفعل في وقت النهي. قال ابن قدماء بغير خلاف، لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها. ولذا عدها من أدوات الأسباب فيه نظر، كما ذكرنا في باب عقات النهي. في الحديث نص صريح كما سيأتينا إن شاء الله في تقديم ماذا؟ في تقديم خطبة الاستسقاء على. على الصلاة فإن النبي هنا في حديث عاشة قدم الخطبة على الصلاة وكذا في الحديث إشار إلى أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة. خطبة واحدة قال أبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب أحمد اتفقوا عن أبي عبد الله أن في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة وسيأتي أن في الحديث مشروعية تحويل الرداء والدعاء واستقبال القبل وسيأتي لها باب خاص إن شاء الله باب الذي يلي قال رحمه الله باب صفة الصلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا ودع الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافع عن يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا رواه أحمد وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة وعن ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي ورق المنبر ويصح أظن عندك رقيه. رقية. هنا الثاني رقية ولم يذكر الترمذي رقية المنبر, رقية المنبر. نفسها, نفسها. مشكلة أحيانا الطبع مشكلة طيب قال باب صفة صف صف صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها عقد المؤلف هذا الباب ليبين صفة صلاة الاستسقاء وجواز الخطبة قبل الصلاة وبعدها أتى بالصورة يعني جواز أو قبل الصلاة وبعدها ثم ذكر أولا حديث بهريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا الحديث رواه أحمد بن ماجه والحديث كذلك خرجه البيهقي وابن خزيمة والطحاوي وخرجه أبو عوانة قال البوصيري هذا اسناد صحيح رجاله ثقات وقال البيهقي تفرد به النعمان بن راشد وقال رواته ثقات وقال الشيخ الألباني في صحيح ابن هزيم سناده ضعيف فيه النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ وقد ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وضعفه أحمد فقال مطالب الحديث وقال أن ضعيف كثير الغلط والحديث حسنه الحافظ ابن حجر قد يقال ان الحديث ماذا ضعفه ليس بالضعف ماذا الشديد وإنما ضعفني ينجبر بغيره نعم ولذا كما ذكرت لكم البصيري والبيهقي حسن الحديث كذا أبو عوانه نعم ثم ذكر الحديث عبد الله بن يزيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ انظر الحديث نص وبدا بالصلاة قبل الخطبة بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا رواه أحمد وابو داود والبيهقي وسكت عنه الحافظ في الفتح وسكت عنه قبله ابو داود في الحديث صحيح وعنه أيضا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراء رواه البخاري وأحمد وابو داود حديث عبد الله بن زيد حديث مشهور وطويل يعني في بعض الفاظه وقد اخرجه عفوا البخاري في عشرة مواطن طبعا كلها اكثرها في كتاب الاستسقاء تعلمون عاده اذا مررنا بروايه البخاري نذكر الابواب مما خرجوا البخاري في أي كتاب، فيلسقافي في أي باب، استنباط، استنباط الباب واستنباط الفقه، احسنت باب الجهل بالقراءة، طيب كذلك، ها، أحسنت باب الخروج ماذا إلى المصلى أحسنتم كذلك، باب كيف يحول رداءه، كيف يحول رداءه، جيد، وظهره إلى الناس كذلك. باب الاستقبال ماذا؟ القبلة صحيح في الاستسقاء كذلك باب الدعاء مستقبل القبلة في الاستسقاء كذلك ها ما عليه البخاري هنا لا عليها باب الاستسقاء وخروج النبي في الاستسقاء وتحويل ذكرتموه. وباب الدعاء في الاستسقاء قائما باب الدعاء في الاستسقاء قائماً. وباب كيف حول النبي لداءه وظهره إلى الناس وباب الاستسقاء ركعتين صلاة الاستسقاء ركعتين حسنتم نعم طيب إذن حديث أخرجه البخاري ثم قال وخرجه البخاري وأحمد عبد داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة وإنما في رواية البخاري وعن ابن عباس وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا والتبذل ترك الزينة والتزين والتهيؤ للصلاة باللباس الحيئة والحيئة الحسنة فإنما قرج متبذلا متخشعا متذللا ومعناه ماذا قد خاف أخفض بصره إلى الأرض ماذا وخافضا لصوته صلى الله عليه وسلم متضرعا مبالغا ماذا في السؤال والذكر والاستغفار فصلى ركعتين كما يصلي في العيد وهذا من أدلة ماذا أن الصلاة الاستسقاء في العيد لم يخطب خطبتكم هذه هذا اللفظ استدل بها من من قال أنه لا يخطبته في صلاة استسقاء ومن قال أنه ماذا لا يستحب إطالت خطبة ماذا الاستسقاء رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأخرجه النسائي في باب الحال التي يستحب أن يكون عليها الإمام وإذا خرج الاستسقاء وخرج ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصح الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والنوي وعند ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والدارقطني قطني بسند حسن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متبذلا, متبذلا فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحى وهذه ماذا أكثر تفصيلا يعني أنها الفطر والأضحى في صلاة العيدين وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين رواه داود وكذلك النساء والترمذ صحة لكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقي المنبر والحديث حديث حسان في هذا الباب مسائل اولها لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية صلاة الاستسقاء أنها ركعتان أنها ركعتان واختلفت, واختلفت الرواية عن أحمد في صفتها وعن غيره فروي أنه يكبر في صلاة الاستسقاء كتكبيرة العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثاني على هيئه صلاة العيد وهذا القول قول سعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز وهو طبعا قول رواية احمد المشهورة عنه وهو قول داود والشافعي وحكي عن ابن عباس ودليلهم حديث من حديث ابن عباس قال يصلي كما يصلي في العيد وفي الروايه الأخرى كما صلى في ماذا في الفطري والأضحى والرواية الثانية في المذهب أنه ماذا يصلي ركعتين كصلات التطور ركعتين كصلات التطوّر وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق ما الدليل حديث عبد الله بن زيد فصلى ركعتين وحديث عائشة وابي هريرة قال فصلى ركعتين ولم يذكر تفصيل الركعتين فأخذ منه بعضهم أنها ماذا ركعتين على حيات التطوع المطلق فظاهره أنه لم يكبر تكبيرات ماذا العيد قال ابن قدامة وكيف فعل كان جائزا حسنا صلاها على حيات العيد فقد ثبت ذلك وإن صلاها على ماذا على هيئة ركعتي التطوع فماذا فله ذلك فإنه دلت عليه بعض الأحاديث ويظهر أن النبي صلى للسسقى ماذا مرات مرات متعددة وليست مرة واحدة بخلاف ماذا ما تقدم معنا في الكسوف فلم يصلها إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن أبو حنيفة رحمه الله لا يرى صلاة الاستسقاء مطلقا بل في مذهب أبي حنيفة أن الاجتماع لصلاة الاستسقاء بدعا وإن كان أصحابه بحنيف المتاخرين من تلاميذك أبي يوسف ومحمد حسن ومتأخرين الحنفيين يرون أنها ماذا ليست أنها سنة لكن لا يسن لها الاجتماع لا يسن لها الاجتماع طيب مسألة ثانية أنه لا يسن لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا ليست كصلاة الاستسقاء لها نداء ماذا كصلاة الكسوف لها نداء خاص الصلاة جامعة وحديث به رأي قال فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقام كالحديث كما ذكرنا فيه ضعفون السير ثالثا هل الصلاة أو صلاة السسقاء هل لها خطبة؟ الجمهور على أن لها خطبة واحدة واضح؟ وأحمد في رواية عنه أنه لا خطبة لها نعم لكن الجمهور على أن لها خطبة واحدة لو لها من دون خطبه صح محل الخطبة رابعا محل الخطبة قبل الصلاة أو بعدها أشارنا إليه الجمهور على أن الخطبة بعد الصلاة الخطبة بعد الصلاة وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم حديث من حديث أبي هريرة فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا وحديث من؟ الحديث الثاني قد يقال حديث ابن عباس ضعيف فكيف يستدل به؟ حديث ضعيف فكيف يستدل به؟ حديث لا ابن زيد ما هو في صلاحة حديث ابن عباس من عبّاس قال على هيئة صلاة العيد طيب كيف صلى النبي العيد؟ الخطبة قبل ولا بعد؟ خطبة بعد الصلاة واضح نعم وقد يستدل بحديث عبد الله ابن الزيد نعم ها في بعض ألفاظه ما يدل على أنها بعد الصلاة نعم وذهب الئيث ودليلهم الآخر قياسا على الصلاة العيد قياسا على الصلاة العيد وذهب الليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وروايا لما محمد إلى أن الخطبة قبل الصلاة إلى أن الخطبة قبل الصلاة ويدل له بعض روايات حديث عبد الله بن زيد في مسند احمد ويدل له حديث من حديث عائشة الذي تقدم معنا قبل قليل في أول الباب ماذا فيه فخرج رسول الله فقعد على المنبر فكبر ثم قال انكم شكوتم جد دياركم ثم قال في اخر الحديث ونزل فصلى فصلى ركعتين ويدل له كما ذكرنا حديث من عائشه رضي الله عنها وكذا في حديث عباس في بعض الألفات. طيب وهناك قول اخر ان الامام مخير ان شاء قدم ماذا الخطبه وان شاء ماذا جعلها بعد الصلاه وقال بعضهم ان هذا ورد من فعل النبي مره انه صلى قبل ماذا انه خطب قبل الصلاه ومرة خطب بعد الصلاه نعم والقول الرابع ها لا خطبه احسن انه لا خطبه لها هذا قول الرابع نعم. لكن لعل الأقرب والعلم عند الله لا دلّة أنها تكون ماذا الخطبه تكون قبل الصلاة تكون قبل الصلاة كما في حديث عائشة كما في حديث عائشة نعم أصريح في هذا نعم خامسا ينبغي أن تشمل الخطبه على ما خرج إليه الناس يقصدونه من سؤال الله ماذا السقيه وأن يكون ذلك مبتدأ بالتكبير والحمد فحمد الله وكبره وأن يكون ماذا فيه ظهار ماذا الافتقار والتضرع والابتهال والاكثار من الاستغفار والمبالغة في المسألة والدعاء المبالغة في المسألة والدعاء دلت الأحاديث على مشروعية استقبال الطبلة في الدعاء وسيأتي ودلت على مشروعية قلب الرداء وسيأتي في باب مستقل إن شاء الله طيب حديث ابن عباس وسئل عن الصلاة الاستسقاء فقال خرج رسول الله متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا في مشروعية خروج الصلاة الاستسقاء ماذا؟ بالصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع ثياب الزينة ولا الطيب ولا التطيب ويكون ماذا؟ متواضعا متخشعا والإمام والمأموم في ذلك سواء والإمام والمأموم في ذلك سواء ثم ذكر الرواية الأخرى خرج متواضعا متضرعا وإنما زاد لأجل أي لفظة، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. فمن سنن ماذا صلات الاستسقاء أكثر ماذا من الدعاء والتضرع والتكبير؟ نعم. الباب الذي هنا. قال رحمه الله باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. عن أنس إن, أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا قال فيسقون رواه البخاري وعن الشعبي قال خرج عمر واستسقي فلم يزد, فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت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 ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء وعن أنس قال أتى عرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس عيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا مختصر من البخاري فعن ابن عباس قال جاء, جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ثم ثم نزل فما, فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا رواه ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبدك عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت رواه أبو داود وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الذراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الايادي بالدعاء عقد المؤلف هذا البيان هذا الباب ليبين جواز الاستسقاء والتوسل بدعاء العبد الصالح واستحبا كثرة الاستغفار ورفع الاياد في الدعاء في الاستسقاء وما يشرع أن يقول من الأدعية والأذكار في ذلك أن ألس أن عمر الخطاب كان إذا قحط أي ماذا قل المطر وماذا انحبس عنهم المطر استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فتس فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا قال فيسقون رواه البخاري أخرجه البخاري في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا وأخرجه في باب أحسنت ذكر فضائل العباس بن عبد المطالب نعم في لفظ عند ابن خزيمة وهو مهم إن كنا نستنسقي ماذا؟ ماذا؟ بعم نبيك إن كنا نستسقي ماذا؟ بنبيك وإنا نستسقي اليوم بعم نبيك والهدف من هذه الرواية أن المعنى بالتوسل في الرواية هو الاستسقاء ليس المتوسل الذي سنشير إليه يعني واضح ولذا في الحديث أكثر في من أرباب البدع وتكلموا فيه وجعلوه ماذا؟ مستندا لهم في جواز التوسل بالذوات فقالوا إن الصحابة توسلوا بذات من؟ العباس بن عبد المطلب ولذا فرواية بن خزيمة وأصحاب السنة في بعض الروايات أننا كنا نستسقي ليس نتوسل نعم التوسل نبدأ بهذا الحديث التوسل التقرب إلى الشيء المطلوب وشرعا هو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة والحديث جواز دليل على جواز التوسل بدعاء العبد الصالح بدعاء العبد الصالح رجلا كان أو مرأة وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين فالصحابة كانوا يتوسلون ماذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فكانوا يقولون ادعوا الله لنا وجاءه من الطفيل وقال يا رسول الله ادعو ماذا, ماذا لدوس وجاءه ابو هريرة فقال ادعو امي فكانوا يسألون النبي ماذا أن يدعو ماذا أن يدعو لهم بحاجاتهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اهدي فلانا اللهم كذا فهو دليل على جواز التوسل بدعاء ماذا بدعاء الرجل أو الرجل الصالح أو العبد الصالح قد استدل بعض أهل البدع بهذا الحديث في باب التوسل على جواز التوسل ماذا؟ بذوات الصالحين وهذا باطل من وجوه أولا أن التوسل في الحديث توسل بدعاء العباس وليس توسل بذات العباس والدليل إن كنا نستسقي ماذا؟ بنبيك ثم ماذا؟ وان نستسقي اليوم بماذا؟ بعمي نبيك كي نطلب أن يدعو الله فيسقينا أنه لو كان التوسل جائزا بالذوات لكان ماذا؟ التوسل بذات النبي أولى من التوسل بذات العباس ولو كان جائزا لتوسل الصحابة بذات من؟ بذات عمر عمر أفضل من العباس عند من؟ عند الصحابة واضح؟ ولتوسل من؟ عمر بمن هو افضل من العباس عمر يعرف افضليه من الصحابه وترتيبهم في الافضليه فلا شك ان الافضل هم من العشر المبشرون بالجنه والعباس ليس ليس من العشر البشري واضح ولذا فليس لهؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث طبعا هذا الحديث يعتبر عمد عندهم ليس لهم فيه ماذا مستند في ماذا جواز التوسل بالذوات الصالحين ولذا فالتوسل نوعان توسل مشروع والتوسل ممنوع وقد أحسن الشيخ الألباني في رسالة الجميلة وجمع جمعا مفيدا في رسالته التوسل وهو من أحسن من كتب في هذا وقد كتب قبله الشيخ سام التيمي قاعدة في الوسيلة قبل ذلك كتب ابن القيم ولس يعني بعض السلف كتابات في هذا لكن الشيخ جمع جمعا مفيدا وذكر أن من التوسل المشروع التوسل لله بأسمائه وصفاته ولله الأسماء والحسن فادعوه بها فيقول عبد يا حي يا قيوم يا كريم وذكر بعض علماء أنه ما يمكن أن يشتق من الصفة والاسم للعبد أنه يجوز أن يسأل عبد ربه به فيقول مثلا يا كريم أكرمني يا عظيم رزقني مثلا كذا يا رزاق رزقني يا وهاب هبلي فيما ماذا فيما يصلح أن يكون من ماذا للعبد لكن لا يقول يا جبار واضح جعلني مثلا كذا لا لأن الصفة لا تليق بمن بالعبد جيد يا متكبر واضح الصورة لكن مما يقل فيه الناس حقيقة أنهم يعني بعضهم خاصة في الأدعية وكذا يعزفون عن الدعاء بأسماء الله عز وجل ويدعون ببعض ادعيه ماذا التي تنقلها الناس أعظم الدعاء أن تدعو باسم الله الأعظم وأن تدعو بماذا بأسماء الله ولله الأسماء الحسنى جيد فادعوه لاحظوا الحديث فدعوه بها ولذا فإن من السنن العظيمة سؤال الله عز وجل ودعاؤه بأسمائه يا حي يا قيوم هذا كان من أعظم دعاء النبي يا عظيم يا رفيع الدرجات يا كبير يا متعال يا وهاب يا قريب يعني يا ستير يعني يبدأ الإنسان يدعو الله عز وجل ماذا بأسمائه الحسنى تبارك وهذا حقيقة مما يغفل عنه كثير من الناس بل إن هناك أسماء لا يدعى بها يا فاطر يا وهاب يا جميل الله هو الجميل سبحانه وتعالى يا مجيد يا صمد يدعو العبد بهذا الاسم ولهذه وله الدعوات أثر في صلاح القلب سبحان الله فإن بعض الأسماء لما تقول يا قابض يا باسد الاسماء الله عز وجل ماذا القابض الباسد يا مهيم يا سلام يا جبار يا متكبر يا ودود يا خالق يا بارع يا مصور يا عزيز يا حكيم لو عود الإنسان نفسه على ذلك لوجد لو اثرا عظيما في دعائه ولذا فقد كان السلف يعنون بحفظ أسماء الله الحسنى لأن ماذا؟ مما يستعان بها ماذا؟ على الدعاء ومن التربية الحسنة لنفسك ولي حفظ هذه الاسماء الحسنى وقد أحسن الشيخ ابن في اجتهاده في جمع الاسماء الحسنى وقد ذكرت لكم سابقا أن حديث الاسماء الحسن الذي عند الترمذي لا يصح لكن الإنسان يجتهد في تتبع هذه الأسماء فيما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنه المطهره وقد جمعها الشيخ محمد رحمه الله يقول أني تتبعتها في الكتاب والسنة وجمع أكثر من تسعة وتسعين اسم ولا يخفاكم أن الصحيح من أقوالها العلم أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين والدليل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن العظيم الحديث المشهور فهناك أسماء لا يعلمها ماذا العبد نعم أطلنا في هذه النقطة الثاني التوسل إلى الله بالإيمان به تبارك وتعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوب وهذا من أعظم التوسل وهو من دعاما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم من أعظم التوسل التوسل بطاعة ماذا بطاعة الله واضح بتوسل بطاعة الله تبارك وتعالى ومن التوسل التوسل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل واطعنا الرسول واضح كذلك التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح كما ذكرنا الذي ترجى إجابة دعائه منع من ذلك من؟ شيخ الإسلام في قاعدة التوسل قال لا يعني لا ينبغي أن يسأل العبد أن يدعو لأن في ذلك ضعفا للنفس لكن الآثار تدل على جواز الآثار تدل على من اعظم التوسل المشروع التوسل بالاعمال الصالحه ودليله حديث الثلاثة النفر الذين انطبقت عليهم ماذا الصخره في الغار فانهم سالوا الله ماذا بصالح اعمالهم واحيانا اذا دعا العبد قد يقف اين العمل الصالح الذي يعني يسال الله به كم من أعمال صالحة ترجو أن تسأل الله بها ترى أنها من عمل عمل الصالح الذي ترى أنه من مواطن ماذا إجابة الدعاء أن تدعو به فلذا ينبغي كل المسلم عمل صالحا أو خبيئة من العمل خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل فإن هذا ماذا من أعظم ماذا الأعمال يبقى أن ما عدا هذا هو من التوسل ماذا الممنوع كالتوسل ماذا بماذا بذوات الناس سواء كانوا صالحين أو, أو غيرهم أو التوسل ماذا بالقبور أو التوسل ماذا بالآثار والبقاء وغيرها نعم إن ذلك غير جائز نعم وقد أبين عمر قاعدة في التوسل لما قال في حديث ابن عمر في الصحيحين إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ماذا لما قبلتك وهذا قاعدة في التوسل فإن عمر بين هنا ماذا أن التقبيل لأجل ماذا لأجل الاقتداء لأجل ماذا الاقتداء نعم أطلنا لك لان الباب أو الحديث مهم نعم أن الشعب قال خرج عمر يستسقي فلم يزيد على ماذا على الاستغفار قبل ذلك قيل إن الذي فعله عمر انما فعله مرة واحدة لم يفعل هذا عمر إلا مرة واحدة نعم قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قال استغفر ربكم انه كان غفار لست السماء عليكم وهو سعيد بن منصور في سننه نام والحديث خرجه الأثر خرجه البيهقي في معرفة السنن والأثار وهو حديث يعني أثر صحيح طيب وهو ماذا دليل على أن مما يشرع في الاستسقاء كثرة الاستغفار كثرت الاستغفار وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبيطه متفق عليه أخرجه البخاري في باب رفع الإمام يده في الاستسقاء وفي كتاب الأدعية في كتاب الأدعية وللمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى, استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء أشار بظهر كفي إلى السماء يعني هكذا تكون ظهور الأكفاف ماذا إلى السماء وهذا من ماذا كأنه مبالغة في ماذا في الدعاء مبالغة في الدعاء نعم. ثم ذكر حديث نسقى جاء عربي يوم الجمعة فقال يا رسول هذا الحديث هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يديه يدعو رفع الناس ايديهم مع يدعون فقال فما خرجنا من حتى مطرنا هو الحديث الطويل الذي سياتي في الباب الخير الباب الخامس سياتي في هذا الحديث طويل وله روايات كثيره هنا هذه الاحاديث تدل على مسائل اولها مشروعيه الدعاء في الاستسقاء وللحاح والتضرع ومشروعيه الاكثار من الاستغفار كما في حديث عمر ومشروعيه رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء سواء كان في صلاه الاستسقاء ام في الاستسقاء في خطبه الجمعه ام في الاستسقاء ماذا في غير صلاه فانه يشرع رفع اليدين كما في حديث أنس مشروعية الاستغفار حين الاستسقاء في الخطبه في الاستسقاء في ماذا في الخطبه والدعاء والتضرع الى الله تعالى اتفق العلماء على أن الإمام يدعو واقفاً مستقبل القبلة رافعاً يديه قد جعل ظهره لمن؟ للناس هل يجهر بالدعاء؟ من علماء من قال يجهر بالدعاء ليؤمن الناس؟ من علماء من قال ماذا؟ لا يعني انتبهوا عندنا سورتين للدعاء وهو على ظهر وهو على المنبر أو في حال خطبته الثاني بعد ما ينتهي من الخطبة يستقبل القبلة ويجعل ظهره ماذا؟ للناس ثم يدعو هل يدعو جهرا أم يدعو سرا خلاف بين العلماء الأقرب أنه يدعو ماذا سرا أنه يدعو سرا ولو دعا جهرا فهو مذهب كثير من العلماء نعم فإذا انصرف من الدعاء انصرف الناس هل يشرع المأمومين أن يقفون أم يكونوا قاعدين المشروع ماذا لم يظهر في الحديث شيء لكن الصحابة ماذا الأصل أنهم كانوا قعوداً وقال بعض العلماء ما كان للإمام ماذا شرع في حق من الماموم فيقوم الماموم ويدعو ماذا واقفا الا ان يدل الدليل على التخصيص لاحظوا حديث انس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في السسقى ظاهره ماذا نفي الرفع في كل دعاء غير السسقى وهو معارض للاحاديث الثابته برفع الدعاء وقد ذكر البخاري باب في الدعوات وساق فيه الأدلة الدالة على رفع اليدين في الدعاء قال ابن حجر والعمل بها أولى وحديث ماذا؟ رفع اليدين في الدعاء طيب كيف الجواب على حديث أنس؟ لم يكن يرفع في يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء على المنبر أنه لم يكن يرفع يديه على المنبر إلا في استسقاء هذا جواب أحسنت هذا جواب جيد عند الجماعة من العلماء كذلك أنه لم يكن يرفع هذا الرفع الشديد المبالغ فيه واضح الرفع الشديد المبالغ فيه لم يكن يرفعه إلا في الاستسقاء لكمال ماذا التضرع نعم الثالث قالوا انس لم يكن يرى النبي يرفع إلا في الاستسقاء هذا جواب ثالث five إذن الجواب الأول أن هذا الرفع لا يكون إلا ماذا في خطبة الجمعة إلا في ماذا في ماذا في الاستسقاء الاستسقاء فلا يرفع يديه في الجمعة مطلقا إلا إذا استسقى الجواب الثاني المبالغة بهذه الصورة لا تكون إلا في الاستسقاء الجواب الثالث أن أنس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا رافعا في الاستسقاء نعم ولذا قال ابن, ابن حجر وقد ذهب بعض العلماء إلى تأويل حديث أنس بأن يحمل على صفة مخصوصة من الرفع ليبالغ في الدعاء وغالب أحاديث الرفع اليدين المراد بها مد اليدين هكذا وبسطهما عند الدعاء وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة ماذا؟ إلى جهة وجه هكذا حتى توبه ماذا رأسه وبدا ماذا بياضه بطيه بل إن رفع اليدين في الدعاء قد يكون أحد أسباب الإجابة ما الدليل؟ احسنت حديث سلمان إن ربكم حيي كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع يدي أن يردهما صفرين خائبتين نعم هذا يدل على أن من أسباب ماذا إجابة الدعاء؟ رفع, رفع اليدين نعم هل يشرع رفع اليدين في دعاء الجمعه أشرنا إليه في في باب الجمعة، إنه الصواب أنه لا يشرع عنه، لا يشرع في دعاء الجمعة، في الوتر، في القنوت يشرع، في قنوت النوازل يشرع، لكن الترجيح أنه يشرع في قنوت النوازل، نعم. لو رفع بعض الناس يده بعد الصلاة مباشرة، كم يفعل بعض الناس من العوام يصلي ثم يذكر الله ثم يرفع يده، لا ينكر عليه، لأن سلم قال ماذا؟ إن من أدبار من الدعوات المستجابه أدبار صلاوات المكتوبة نعم طيب حديث أنس قال جاء عربي شاهده فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا سيادتي وعن ابن عباس قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول لقد جئتكم عندي قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فس يعني أنهم ماذا جدب بهم ماذا؟ جدب شديد قال فصعد المنبر فحمد الله ثم قال الله مسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير راية يعني غير متأخر ثم نزل فما يأتي أحد من, من وجه من وجه إلا قالوا قد أحييتنا والحديث رواه ابن ماجه بالسنة وضعفه الشيخ الألباني نعم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله للسسقى قال الله مسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت رواه ابن داود وسكت عنه وهو حديث حسن حسن الحافظ بن حجار وحسن الباني وعن المطلب حنطب أن النبي كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حاولينا ولا علينا رواه الشافعي في مسنده وهو مرسال أول المطلب بن حنطب المخزومي القرشي كان لهم يعني هو تابعي تابعي, تابعي. كان من أكرم الناس ومن يعني أشهرهم بالكرم وله قصص عجيبة في كرمه جيد ثم سبحان الله في آخر عمره بلغ به الزهد مبلغا عجيبا بعد أن كبر يعني انقطع به كرمه إلى ماذا إلى أن زهد زهدا عجيبا وذكر له, له في بعض كتب الزهد قصص عجيبة في زهده رحمه الله الحديث يعتبر ماذا مرسل والمرسل ضعيف والمرسل ضعيف لكن بعض ألفاظ الحديث دل عليه حديث حديث أنس حديث أنس إذن هذه الحديث الثلاثة في ماذا في يدعى به في الاستسقاء قد ترك الإمام حديثا مشهورا أكثر ما يدعى به في الاستسقاء ما سيأتي في حديث أنس وهو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا جاء في بعض الروايات عند النساء اللهم مسقينا اللهم مسقينا اللهم مسقينا ولا شك أن هذا أجمع الدعاء هذا أجمع الدعاء وما جاء في حديث امر بن شعيب اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت هذا ماذا هذه الأدعية التي ماذا؟ يستجلب بها المطر يدعى بها لماذا لطلبي استسقاء المطر وكذا ما جاء في مسند احمد ولم يذكره الامام وصححه الحاكم اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فسقنا هذا صححه الحاكم وهو عند أحمد بسند صحيح ومما يدعى به ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة سليمان مع النملة التي ماذا وجدها ماذا مستلقية تدعو بهذا الدعاء اللهم انا خلق من خلقك جيد ليس بنا غناء عن سقياك في رواية ولا تمنع عنا فضلك نعم وسيأتي كذلك من الأدعية ما جاء في حديث ماذا أنس وسيأتي ماذا يشرع إذا نزل المطر وماذا يشرع إذا كثر المطر سياتينا في حديث انس القادم متى يكون الدعاء ذكرنا ان الدعاء يكون قبل الخطبه وقد يكون بعده جيد بعد الخطبه وقد ذكرنا ان الخطبة قد تكون قبل الصلاه او بعد الصلاه الباب الذي يلي شيخ قال رحمه الله باب تحويل الامام طيب هل يدعو بشيء غير ذلك نعم يدعو يعني يدعو ببعض الادعيه لا باس وقد اورد بالحجر في البلوغ حديثا فيه ماذا ضعف شديد في لفظ من الفاظ الدعاء نعم لكن يحرس على الدعاء بالسنة نعم ولا يتكلف في الدعاء نعم قال رحمه الله باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه رواه أحمد وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دع الله عز وجل رواه أبو داود وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وأبو داود نعم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين المشروعية تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفت ماذا تحويل الرداء ومتى يكون تحويل الرداء وذكر حديثنا عبد الله بن زيد الذي أصله في البخاري جيد ثم ذكر رواية أحمد رأيته رسول الله حين استسقى لنا أطال الدعاء ليس في البخاري أطال الدعاء وأكثر المسألة هذه اللفظتين ليس في البخاري قال ثم تحول إلى القبلة انظر صفة التحويل وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن قلبه ظهرا لبطن وتحول الناس وتحول الناس معه فهو دليل ما بوب عليه الإمام باب تحويل الإمام والناس واستات المسألة وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل إذن هنا ماذا التحويل قبل, قبل الدعاء والحديث الأول التحويل بعد الدعاء وقد يقال, قد يقال أن النبي دعا ثم حول الردا ثم دعا صلى الله عليه وسلم وذلك من كمال التضرر وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فراد أن يأخذ أسفلها فجعلها فجعله على فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح في الأحاديث ذكر لصفتين ماذا لصفتين من صفات تحويل الرداء في حديث البس المسائل أولا دلت احاديث الباب على مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء ويدل له حديث عبد الله بن زيد في لفظ وحول الرداء، وقد اختلف العلماء في صفة تحويل الرداء الأكثر منهم على أن تحويل الرداء يكون ماذا ما جاء في الحديث عبد الله فجعل عطافه الأيسر الأيمن على عاتقه الأيمن وجعل إيطافه الأيسر على عاتقه ماذا الأيمن ثم دع الله عز وجل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون تحويل الرداء بتنكيسه فيجعل اعلاه في اسفله واسفله ماذا في اعلاه يصلح اذا كان ماذا رداء او قميصا مفتوحا لكن اذا كان ثوبا بواقعنا الان لا يصلح جيد نعم لكن الاقرب كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز ان الاقرب هو ماذا الصفه الاولى ان يجعل ماذا عاطفه الاطافه الايمن على الايسر على ماذا عاتقه الايسر وماذا والايمن على عاتقه الأيسار نعم المسألة الثانية أو الثالثة هل تحويل الإمام أو تحويل الرداء مخصوص بالإمام أم للناس مذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يشرع تحويل الرداء للإمام والمأمومين لحديث عبد الله زيد وحول الناس معه نعم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في حق ثبت في حق من أمته؟ ما لم يقم دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم وذهب محمد بن حسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك إلى أنه مخصوص بالإمام واستدلوا بدليلين. أولا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هم يقولون هذا في ذلك الشيء الثاني قالوا أن النبي لم يحوله في ماذا في دعائه في خطبة الجمعة فلذلك ماذا لا يرون ماذا أنه خاص بالناس وبعضهم يرى أن رفضة وحول رداءه ماذا فيها شيء من الضعف لكن أقول هي في ماذا في البخاري هي. أعفوا ليس حول رداءه وحول الناس معه يرى أن بعضهم أن فيها ماذا أن فيها ضعفة نعم طيب تبقى مسألة مهمة هل يستحب للنساء تحويل الرداء هن يشهدن للسسقاء منهم من قال يستحب لها ومنهم من منعه ومنهم من فصل وهو الصواب إن كان ماذا قلبه سيفضي إلى ماذا انكشافها أمام الناس أو رؤية الناس لها الأجانب لم يشرع لها ذلك لكن كان مثل مساجدنا الآن النساء ماذا لا يراههم من الرجال فيشرع لها ماذا تحويل الرداء متى يغير رداءه إذا حوله دائم متى إلى متى يبقى الرداء منكسا جيد قيل حتى ينزع فيابه إذا أراد ان ينزع الثوب وقيل حتى يرجع إلى بيته أو حائطه مثلا عمله يعني وقيل حين يخرج من المصلى قيل حين يخرج من المصلى ما الحكمة من التحويل فاول. نعم التفاول والاستبشار بتحويل الحالي عما هو عليه وقيلت إن التحويل انتبهوا هذا استنباط لأجل أن يكون أثبت على عاتقه حين يمد ويرفع يديه للسماء لأنه سيطيل ماذا الدعاء على ماذا خصوصاً نعم. الباب الذي يلي الأخير نعم. قال رحمه الله باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيب النافعة رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن شريك بن أبي نمر عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعه من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس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 اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فن وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنا اهو الرجل الأول قال لا أدري متفق عليه الباب الأخير باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر ثم باب ما يقول أو مسألة ما يقول إذا كثر المطر جدا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا رواه أحمد والبخاري والنسائي ودخل البخاري في كتاب الاستسقاء في باب ما يقال إذا أمطرت السماء اللهم صيبا أي اللهم اجعله صيبا تقديره أي منهمرا متدفقا نافعا ماذا المراد به تمام النفع المراد به تمام النفع من ماذا من انبات الشجر وسقي البهائم الحديث دليل على استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند نزول المطر وهذا دعاء جامع في المطر فيسأل الله أن يكون المطر ماذا؟ رحمة ومنهمرا متدفقا ماذا؟ نافعا <تصفيق> ثم ذكر حديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله سلام مطر قال فحسر ثوبه أي رفعه حتى أصابه من المطر فقلنا لماذا صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه رواه أحمد ومسلم وابو داود والحديث دليل على استحباب التعرض لأول المطر وصفته أن يحسر ماذا ثوبه ويكشف بعض بدنه كرأسه أو ذراعيه أو ماذا ساقه ليصيبه خير هذا المطر جيد وذلك من الفرح بنعمه الله تبارك وتعالى فهو أي هذا المطر لا يزال على طهارته ولم يختلط بغيره فان الله سبحانه وتعالى قال ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فمن المستحب ان يتعرض الانسان لهذا المطر يرفع مثلا ما على راسه إن كان شماغ او يعني امامه او غيرها او يرفع ساقه فيصيبه شيء من هذا الذي هو حديث عهد بربه وفي رواية أنه طهور لكن رواية الطهور ضعيفة ويغني عنها ماذا سياق الكتاب العزيز نعم حديث اخير حديث شريك بن أبي نمر أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب نح كان نحو دار القضاء ورسول الله قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال في رواية تلفت المواشي وفي لفظ هلكت البهائم وفي لفظ النساء كذلك هلكت المواشي هلكت الأموال وانقطعت السبل سبل هي الطرق أي توقف السير فيها فادعوا الله يغيثنا أو يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في رواية حتى رؤية بياض إبيط ثم قال اللهم ما اللهم ما في رواية ثم اللهم ما ثالثة قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعها. القزع السحاب المتفرق. السحاب الصغير المتفرق. وما بيننا وبين السلع جبل في المدينة من بيت ولا دار. فقال فطلعت من ورائي يعني جبل السلع مثل الترس صغيرة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت. ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. سبوع. وقيل ما رأينا الشمس ستة يعني ستة أيام غير اليوم الذي أمطره فيه. وقد اختلف الأهل اللغة في إطلاقي سبتا هل يجوز أن يقول القائل ما رأينا الشمس سبتا أو ما رأيتك سبتا في اللغة طبعا منهم لا يرى ذلك ونرى انها صحبت أصلها ما, رأيت ما رأينا الشمس ماذا ستا نعم لكن الصحيح جوازه ثم دخل جوازه لغة يعني ثم دخل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ويظهر أنه نفس الرجل يظهر كما في سنة النساء أنه نفس الرجل وإن كان نفس قال لا أدري قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وفي لفظ تهدمت البيوت فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام الآكام هي الهضبه الضخمة الهضبه الضخمة والضراب هو الجبل المنبسط الجبل المنبسط وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شو رايكم فسالت انس اهوى الرجل الاول قال لا ادري متفق عليه خرجه البخاري في مواطن كثيره خرجه في باب اعطونا بسرعة استنبطوا باب الاستسقاء في الجمعه صحيح ما ذكره قد يكون ذكره في باب الجمعة ما تتبعت طيب لكسبة للوقت وخرجه في باب الاستسقاء في المسجد الجامع وباب الاستسقاء غير مستقبل القبلة وباب الاستسقاء على المنبر وباب باب إذا دعا إذا انقطعت السبل من كثرة المطر وباب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة وباب إذا استشفعوا بالإمام ليستسقي لهم لم يردهم وباب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا وباب رفع الناس ايديهم مع الإمام في الدعاء في الاستسقاء, في الاستسقاء باب من دعا في المطر حتى يتحدر على ذقنه المطر لنفسنا لما دعا تحدر على ذقنه ولحيه صلى الله عليه وسلم اللهم الله وسلم وهذا الباب له الفاظ يعني هذا الحديث هو الفاظ عند البخاري وعند النسائي كثيرة وكذلك عند مسلم في رواية في النساء قال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم على رؤوس الجبال هذه ما وردت معنا اللهم على رؤوس الجبال والآكامي وبطون الأودية ومنابت الشجارة قال الراوي انجابت عن المدينة انجياب الثوب يعني انصرفت عن المدينة انصراف الثوب في لفظ هنا ذكره في النسائي قال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال واجدبت البلاد فادعوا الله أن يسقينا فرفع السنم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا فوالله ما نزل رسول الله عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وامطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى فقام رجل لا هو الذي قال رسول الله استسقي لنا أم لا فقال رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعوا الله عنا أن يمسك الماء فقام رس فقال رسول الله ما حاولينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر قال أنس والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه الشيء هذا من ماذا دلائل نبوته وعجاز نبوة صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا قال اللهم اسقنا هنا قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى فلما قام رسول الله يخطب صاحوا صح إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبول فادعوا الله اي يحبسها عنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حولينا ولا علينا فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطره فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليين نعم طيب في الحديث فوائد كثيرة جدا تعلق بالاستسقاء وبالجمعة وبغيرها أولها طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط ولا ينافي التوكل كما ذكرنا استسقاء الإمام ثانيها استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك ثالث قيام الواحد بأمر الجماعة أين وجهه؟ فقام رجل نعم قيام الواحد بأمر الجماعة رابعها طلب الدعاء من أهل ماذا؟ الخير والصلاح وهو دليل على مشروعية ماذا؟ التوسل بدعاء العبد الصالح والرجل الصالح مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر وأنه لا تحويل فيه للرداء والاستقبال ماذا للقبلة مشروعية تكرير الدعاء ثلاثه اللهم, اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا أو اللهم اغثنا الاجتزاء بصلاة الجمعة عن خطبة عن ماذا عن صلاة الاستسقاء جواز الدعاء بالاستسقاء وهو طلب الصحو وهو الدعاء بامساك المطر وصرفه نعم هذه جملة المسائل كذلك منها جواز ماذا كلام ماذا المأموم في خطبة الجمعة لأي شيء للحاجة وجواز جواب الإمام له ماذا في الحاجة وجواز التبسم على المنبر فإن النبي تبسم على المنبر صلى الله عليه وسلم نعم نقف هنا مما يذكر في سير بعض العلماء في باب الاستسقاء من اللطائف يعني من أعظم ماذا كل شك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في إجابة دعاء الله عز وجل فما كان في السماء قزعة ولا سحابة فاجتمعت حتى كانت مثل ماذا الترس يذكر في ترجمة الامام منذر بن سعيد البلوطي امام واهل الاندلس رحمه الله ابو الحكم في القرن الثالث الهجري كان لهذا الامام فقيها محققا وخطيبا بليغا مفوها له قصص في الاستسقاء ذكرها العلماء يعني الحقيقة انها فيها يعني يعني منهج عظيم قال حسن محمد هذا في السير قال قحط الناس في بعض السنين آخر مدة الناصر فأمر القاضي منذر بن سعيد البلوطي الإمام العالم قاضي القضاة بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فصام المنذر بن سعيد أياما وتأهب واجتمع الخلق في مصلى الربط وصعد الناصر في أعلى, قرن في أعلى قصره ليشاهد الجمع فأبطع منذر رحمه الله الإمام ثم خرج راجلا متخشعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقام ليخطب فلما رأى الحال بكى ونشج وافتتح خطبته بأن قال سلام عليكم ثم سكت شبه الحسير يعني الذي حسر عليه الكلام وارتج عليه الكلام في الخطبة كما يحصل بعض الخطباء ولم يكن من عادته بل هو خطيب الأندلس يسمونه خطيب الأندلس وله قصة ان نذكرها نختم بها ولم يكن من عادته فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه يعني ما أصابه ثم اندفع فقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحة لدي، فضج الناس بالبكاء وجروا بالدعاء والتضرع وخطب فأبلغ فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم كتب ربكم على نفسه الرحمة واستسقى مرة فقال يحتف بالخلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني قال فهيج الخلق على البكاء فبكوا كثيرا وقال وسمعت من يذكر أن رسول الناصر جاءه للإستسقاء فقال للرسول ها أنا السائل فليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة في يومنا هذا قال مبعوث الخليفة فما رأيته قد أخشع من يومه في هذا إنه منفرد بنفسه يعني الناصر لابسه من يعني أمراء الأندلس الصالحين لابس اخشن الثياب مفترش التراب التراب قد على نحيبه واعترف بذنوبه يقول أي الخليفة ربي هذه ناصيتي بيدك أتراك تعذب الرعية وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم إن هذا وانت أحكم الحاكمين وأعدلهم أن يفوتك مني شيء فتحلل منذر بن سعيد وقال يا غلام احمل الممطرة يعني توب من الصوف كان يقي من المطر وقال يا غلام احمل الممطرة معك سيخرج استسقاء فاعلم أنه إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء انظر مقام العالم مع, مع الوالي والإمام رحمه الله وهو عرف بأنه خطيب يعني مسقع سمي خطيب الأندرس خطب يوما فأعجبته نفسه المنذر بن سعيد فقال لأمام الناس حتى حتى متى أعط ولا أتعط وأسجر ولا أزدجر أدل على الطريق المستدلين وأبقى مقيما مع الحائرين كلا إن هذا لهو البلاء المبين اللهم فرغبني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكلفت لي به رحمه الله وقد استغرق مرة في خطبتي بجمعة الزهراء فأدخل فيها أو فادخل فيها وهو يخاطب الناصر وهو يقول له باكيا اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون وتتخذ مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال فتخير الناصر الناصر لخطاب لخطابة الزهراء أحمد ابن مطرف وكان ذلك آخر خطبة خطبها المنبر السعيد كان رحمه الله يعني مما يذكره في سيرته أنه كان لا تحكض في الله لومة لائم يسميه العلماء سلطان الأندلس يسميه بعض العلماء بالسلطان الأندلس لو ترجمة واسعة في بعض الكتب الذهب إذا كره في بضعي صفحات لكنها جميلة الحقيقة يقول عن الذهب كان فقيها محققا خطيبا بليغا مفوها له اليوم المشهور الذي ملأ فيه الآذان وبهر العقول وذكر قصة في ذلك وكان معروفا رحمه الله كما يقول بعض علماء كان منذر بن سعيد خطيبا بليغا مسقعا لم يكن بالاندلس اخطب منه مع العلم البارئ والمعرفة الكاملة واليقين في العلوم والدين والورع وكثرة الصيام والتحجج والصدق بالحق كان لا تأخد في الله لوم تلايم وقد استسقى غير مرة غير مرة فسقي رحمه الله نعم المنذر بن سعيد بن في سيرة من ولاه المجلد السادس عشر وفي نفح الأندلس في نفح الطيب في خبر الأندلس الرطيب ترجمه طويلة له <سؤال> رحيم الله سأل الله عز وجل يعلمني وياك العلم النافع ويرزقني وياك من العمل الصالح جعلناهوداً مهتدين وينيرزقنا إجابة الدعاء الله ما دعواتنا الله ما دعواتنا الله ما دعواتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الله مغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله مغفر المسلمين والمؤمنات الله مغفر المسلمين والمستمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعوات يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل اجتماعنا اجتماع مرحوم واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروم اللهم صل وسلم بارك على رسول الله كان في سؤال ولنقف في شيخوان طيب لعلنا نستأنف الدرس ان شاء الله في الاسبوع الثالث اللي هو يوم اظن يوافق 20 او 21 بالحجه نقضي الاسبوع القادمة بسبب الحج ونستأنف ان شاء الله في الاسبوع الثالث احتمال في اول مح... في اخر الحجه او اول محرم تكون هناك دورة للكتاب نفسي مكثفة يكون درس يوم الإربعاء والخميس عصرا قبل أذان المغرب ساعة ومغرب وعشاء والجمعة عصرا ومغرب وعشاء إن شاء الله تكثف الدرس الأخوان يخبروني بأنه جاءت الموافقة إما أن نفعلها في اخذ الحجة أو نفعلها إن شاء الله في أول محرم نتفق على الموعد في اللقاء القادم لكن باب منكم ترتبون أرجو أني يعني أقطع فيها شوطا كبيرا ان شاء الله اللهم صلي والسلام وبارك على رسول الله الله